سَانَ لَيَطْغَ أَرَأَهُ سَتُنَاءٍ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ رُجَعَ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَا أَوْ أَمَعَ بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ إن الله يرى كلا إن لم يتهي لنسفع بالنصيحة نصيحة كذبة خاطئة فاليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب